صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعه إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وَأَصْحَابُ الْمَشَامَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشَامَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُدَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتٍ عِيمٍّ ثُلَّتُم مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَدِيرُم مِنَ الْآخِرِينَ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 وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور النعيم كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا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 بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سبوم وحميم وظل يحمون لا باردين ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك متربين وكانوا يصرون على الحث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا عظاما إن لم أوى آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون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 أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُنُونُ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن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 لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إن لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أن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 لا يسهو إلا المطهرون تنزيلهم من رب العالمين